السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ما بعد هذا المجلس. الرابع والعشرون لنا في شرح مقدمة التفسير التفتير للإمام محمد بن صالح الوطين رحمه الله تعالى وكان <تصفيق> هذا في ليلة الجمعة الرابع من شهر المحرم من العام الثاني والثلاثين بعد الأرض العام والألحي من الهجرة وقد وصلنا <تصفيق> الى موقف العلماء من الاسرائيليات <تصفيق> حيث قال المصنف رحمه الله تعالى اختلفت مواقف العلماء <تصفيق> <تصفيق> ولسيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء <تصفيق> أولا فمنهم من أكثر منها مقرونة بأثانيبها ورأى أنه بذكر أثانيبها خرج من وحدتها. يضرب النجارين، نعم، النجارين الطبري رحمه الله تعالى. <تصفيق> أقوله <تصفيق> قال بعض علماء الحديث من أسند فقد أحالك <تصفيق> والأسانيد هي الأزمة والخطم الذي يمسك بها عالم الحديث المسألة و... <تصفيق> أشهر التفاسير المسندة أولا تفسيره المجرين الطبري رحمه الله تعالى هو أجمع التفسير وأضبطها ولذلك أثنى عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجلد الثالث عشر من نجموع التتاوى والذي احتوى على مقدمة التفسير الشيخ الإسلام حيث قال رحمه الله وأما التفسير التي تأيدي الناس فأصحها تفسير محمد ابن جرير الطبرية إنه يذكر مقالات السلف بالأساميل الثابتة، وليس فيه بدعة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المنتهين، كمقاتل ابن بكير والكلبي. لا. ومنها يفسره عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى. ومنها تفسير عبد بن حميد ومنها تفسير ابن المنذر ومنها تفسير ابن ابي حاتم رحم الله الجميع و لم يصل إلينا كاملا من هذه التفسير إلا تفسير ابن جرير ويليه تفسير ابن أبي هاشم وأمنه وكذلك تفسير عبد الرزاق وأما تفسير عبد المنحومي وتفسير ابن المنذر ف. لم يصل إلينا كاملين وبالنسبة لكثير من المنذر وصلت إلينا قطعة منه وبعد مجلد محرد وابن كثير رحمه الله تعالى ينقل في تفسيره بابا ما جاء في تفسير ابن كثير ابن حميد وتفسير ابن منظور كذلك ينقل من تفسير ابن مرداوي وهو تفسير المسند مسند ايضا هذه التفسير المسند قد برئت عهدة اصحى بها من إراء الإسرائيليات بذكر الآثنيين. ثانيا قال المصنف رحمه الله، ومنهم أي من العلماء، ولا سيما المفسرين، ولا سيما المفسرون ولا سيما المفسرين من أكثر منها أي من الإسرائيليات وجردها من الأسانيذ غالبا فكان حاطب لي. مثل البغوي الذي صار شيخ الإسلام المتيني عن تفسيره أنه مختفر من السعلبي لكنه فانه عن الأحاديث الموضوع والأراء المفتدعين وقال عن انه إنه خاطب لي ينظر ما وجد في كتب التفسير ما وجد في كتب التفسير للتحقيق في مظاعير الموضوع. قلت صولى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كما في مقدمة التفسير في مجلد الثالث عشر من مجموعة الفتاة والصفحة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة أذا مخشري أم القرطبي أم البغوي أو غير هؤلاء أذا مخشري أم القرطبي أم البغوي أو غير هؤلاء فأجاب رحم الله تعالى وأما التفسير الذي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير ثم ذكر الكلام الذي تقدم نقله في الفقرة السابقة إلى أن قال وأما التفسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث والأحاديث نعم الأحاديث الضعيفة البغوي لكنه مختصروا من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوع والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك وقد تعرض شيخ الإسلام لنقد تفسير الثعلبي ونقد مختصره تفسير البغوي مواطن أخرى منها ما قاله من هذه السنة مجلد مجلد المجلد السابع من في الصفحة الثالثة في الصفحة الثانية عشر في رده على الرافضي قال وأما ما نقله أي الرافضي من تفسير الثعلبي فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبية يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات. نعم. كالحديث الذي يرويه في أول كل صورة عن أبي إمامته في فضل تلك الصورة، في فضل تلك الصورة، وكأمثال ذلك. ولهذا يقولون هو هو كحاف لي. وهاذا الواحد يتنيزه. وامثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث اعلم, أعلم به من الثعلبي والواحدي، وكان تفسيره مختفرا تفسير الثعلبي لم يذكر في تفسيره شيئا من هذه الاحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي ولا ذكر تفسير أهل البدع التي ذكرها السعلبي، مع أن السعلبي فيه خير ودين أهلم لكنه لا خبرة له بالصحيح والصقيم من الأحاديث ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال و إلى أن وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس التعلبي والنقاش والواحدي وأمثال هؤلاء المفسرين لكثرة ما يروونه من الحديث ويكون ضعيفا بالموضوع وقال رحمه الله أيضا في الصفحة الحديث عشر بعد الثلاثمائة في المجلد السابع من منهاج السنة وتفسير السعلبي فيه أحاديث موضوع وأحاديث صحيحة ومن الموضوع فيه الأحاديث التي في فضائل السور صورة صورة وقد ذكر هذا وقد ذكر هذا الحديث الزمخشري والواحدي وكذب الموضوع باتفاق أهل الحديث كذلك غير هذا وكذلك الواحدي تلميذ الثعلبي والبغاوي اختفر تفسيره من تفسير الثعلبي والواحدي لكنهما أخبروا بأقوال المفسرين منه والواحدي أعلم بالعرضية من هذا وهذا والبغوي أتبع للسنة منهما فهذا تحليل دقيق من شايف الـ 200 لهذه التخاثير الثلاثة الثعربي والبغوي والواحدي لذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون حذرا عند القراءة هذه التشاثير ولا يعتمد على ما فيها من إسرائيليات روية محذوكة الأسانين فألثا قال المصنف رحمه الله تعالى ومنهم ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالطبيعي او أو الإنكاري مثل ابن كثير قلت تميز تفسير ابن كثير رحمه الله أن مصنفه كان في بعض الأحيان لا في كلها ينقض بنفسه الأساميس ويبين صحيحها من فقيمها ولكن ولكنه ترك أحاديث أخرى من الإسرائيليات ومن غيرها لم يبين ضعفها نعم ولذلك على طالب العلم أن يتحرى عن صحة ومصحة هذه الآثار والأحاديث والإسرائيليات التي وردت تفسير ابن كثير دون أن يكون لا خكم عليها ومن هنا ندرك انحراف الصابوني الذي اختصر تفسير ابن كثير وادعى في مقدمته أنه حذف الأحاديث والأسرائيليات التي لم تصح وأبقى الصحيحة فقط. وعمدته في هذا أن من أن ما لا تضعفه من كثير أو يتعقبه بالنقل. من الأحاذيق والإسرائيليات هو صحيح عندهم. هذا غريب لأن من كثير لم ينص على هذا في بيان منهجه في الكتاب. ولذلك انتقد أجلت أهل العلم نقي الإمام النباز والامام الألباني رحمهم الله. مختصر الصابون هذا لتفسير ابن كثير رابعا قال المصنف رحمه الله منهم من بالغ في ربها أي في رب الإسرائيليات ولم يذكر منها شيء أن يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا قلت قلت انتعروا الاسرائيليات بالكلية غلو بلا شك <تصفيق> لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم قال احدث عن بني اسرائيل ولا حرج ولكنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتحري فقال لا تفضفوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم نعم فالذي ينكره الاسرائيليات التي فحت نادوها وكانت موافقة للشرع فقد انكر الشرع لا لم ينكر الاسرائيليات فحسب ومن انكر الاسرائيليات التي فحت نادوها ولم تكن مخالفه للشرع فقد قالها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آلحا ومن هؤلاء الذين وقع في هذا محمد رشيد الرضا في تفسيره المنار حيث غلى في هذا الانكار بل غلى فيما هو أعظم غلى في انكار بعض الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي من المسلمين السنة محتجا بمخالفة هذه الأحاديث لبعض الأصول العقلية جريا منه على ثمن المعتزلة وإن كان محمد رشيد ربا له جهود معلومه في ذاك الوقت في نشر التوحيد والتحذير من الشرك في العبادة وفي الانتصار للمنهج الثلاثي جملة إلا أنه زلت قدمه هذا البرك <تصفيق> ولم <تصفيق> يكن في نفسه في الوقت من يؤيد الدعوة الثلاثية وينشر كتبها مثل محمد رشيد ربا رغم ما وقع فيه من هذه المخالفة كان ناصرا ومؤيدا للدعوه السلفية التي مطرها بالسيف الملك عبد العزيز بن حيث رحمه الله تعالى في بلاد نجد والحجاز والتي على على إثرها قامت الدولة السعودية الثالثة حماها الله عز وجل التي ما زالت حتى الآن خلاصة إن تشكير المنار يخضر منهم، ولا ينبغى أن يقرأ فيه إلا طالب العلم المستغفر المميز والله تعالى آم ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك الضمير الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة صروحه qui me l'ouvre avant, elle a l'impression que Thank you. قال المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لكلة حروفه او من الاضمار وهو الاختاء لكثرة استثاره اقول قال ابن فارس رحمه الله تعالى في معظم مقاييس اللغة مجلد الثالث في الصفحة الحادية والسبعين بعد الثلاث مئة الطبع التي تحقيق الشيخ ابن السلام محمد هارون رحمه الله في مادة الضاد والميم والراء قال الضاد والميم والراء أصلي صحيحان أحد يدل على دقة على دقة في الشيء والآخر يدل على غيبة وتفكر فالأول قولهم ضمر الفرس وغيره دمورا وذلك من خفة اللحم وقد يكون من الهزال ويقال للموضع الذي تضمر فيه الخيل المدمار ورجل ضمر خفيفة خفيف الجسم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> و الذي يدل على غيبه وتفطر نم اضمام اضمار بتهذيب الضاد ناظره بتجديد الضاد وكسرها هو المال الغائب الذي لا يرجى وكل شيء غاب عنك ولا تكون منه على ثقه فهو ومن هذا الباب اضمرت في ضميري شيئا لانه يغيبه في قلبه وصبره ابن في الإنسان من العرب الضمور هو الهزال والضعف والضمر والضمر من الرجال الضامر البطن وفي التهذيب المهضم البطني اللطيف الجسمي إلى أن والضمير الخر وداخل الخاطر والجمع نعم نعم والجمع الدمائر قال ليث الضمير الشيء الذي تضمره في قلبك ثم قال وأضمرت الشيء أخفيته فخلاصة هذه المقولات أن الضميرة من الضمر أي خفة والقلة والضعف او من الضمار هو الغائب الذي هو الغائب غاب فلا تكون منه على ثقة لخفائه او لاستطاره نعم لا. ثم قال المصنف وقال اصطلاح ما كني به عن الظاهر استطارا وقيل ما دل على حضور أو غيبه كلي. لا من نادتهما نعم قال الإمام المعاتيني رحمه الله في شرحه ضمير مشتق من وهو والهزال قلة حروفه لان حروفه قليله يوجد بعضها على حرف واحد مثل مثل الواو ومنه على هو على حرفين مثل, مثل هو ومنه هو على ثلاثة مثل هما قليلهم من الاختلاف. لكثرة اكتفاره ان الضمير منهم هو بارز ومنهم هو اكتفر وفلت... ثم قال وصلت صلاح ما كن, كن بيه عن الظاهر اكتفارا يعني ما جاء كناية عن الظاهر اكتفارا إذا قلت عمر ضرب ذو بطن هي نابت عن عمر اقتصار وقيل ما بل على حضور او غيبة لا من نادتهما وهذا تسير ابن مالك في أرسوته حيث قال نعم فما لديه او أو خضوري كأنت وهو سمي بالضمير نعم أي أن ما دل على غيبة نحو هو أو حضور نحو أنت وأنا يسمى ضميرا ودخل في قولي أو حضورا أو حضور ودخل في قولي أو حضور اسم الإشارة لأنه حاضر لكن أخرجه بالنثال ولما كان الضمير متصلا ومنفصلا أشار إلى المتصل منه بقوله أي الإمام ابن مالك وذو اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا كلياء والكافي من ابن أكرمك ولياء والها من سليه ما ملك يعني أن الضمير على نوعين متصل أو منفصل والضمير. قسّم ايضا من جهة الاستطار والبروز إلى قسمين: مستقر وبارز. والبارز هو الذي ينقسم إلى متصل ومنفصل. وأما المستقر، فينقسم إلى واجب الاستطار وجائز الاستطار فواجب الاستطار هو الذي يتصل بمثال المضارع وهو النون والالف في نحو أقوم ونقوم هنا لا يمكن قيام الظاهر أي رسم الظاهر وقام الضمير فلا يصح أن فلا يصح فلا يصح أن تقول أقوم زيد أو نقوم زيد وعمر وخالد فإن هذا لا يستقيم في لغة العرب بل يجب عليك ان تضمر هذه الاسماء ويكون الضمير مستترا وجوبا وأما جائز الاختكار لا يمكن قيام الظاهر مقامه وذلك قد ضمير المرفوع بسال الغائد نحو زيد يقوم فيجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه أدار أقولنا أنه ينقسم على اثنين: المطفل والمتصب. والمتصل يأتي على أوجه ثلاثة. الوجه الأول مرفوع نعم مرفوع المحل. و والضمائر التي تأتي مرفوعة المحل. التاء تاء التاؤ فاعل التي فيها الف الاثنين ونعم وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسا هذه تأتي مرحوة الضمائر مطاطة مرحوة المحل الوجه الثاني منصوبة أو منصوب المحل وهي كاف المخاطب في نحو أكرمك وياء المتكلم وهاء الغيبة الوجه الثالث مخصوض المحل في نحو غلامه وهاء الغيبة وفي المتكلم تقول غلامي وكذلك تأتي في كاف المخاطب وكذلك في نا التي تحتوي على الالف الاثنين وأما المنفصل انه يأتي على وجهين مرفوع الموضع او منصوب الموضع <تصفيق> فمرفوع الموضع احنا عشر كلمة <تصفيق> وهي انا ونحن وانت وانتي وانتما وانتنا وانتم وهو وهي وهما وهم وهي مثال تقول أنا مؤمن أنا هنا مفتدع حكمه الرفع في موضع رفع ضمير منفصل في حكم رفع المفتدع نعم الوجه الثاني المنفصل منصوب الموضع وعثم عشرة كلمة أيضا وهي إياي وإياك وإياك وايانا وإياكما وإياكم وإياكنا وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن مثال تقول إياك أكرمت فإياك هذا ضمير منفصل مضاف إليه كاف المخاطب ومفعول به مقدم أو في محل نصب مفعول به مقدم نعم فهذه أقسام الضمائر بإيجاب ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم ما يتعلق بالضمائر وأقسامها فيما أورده المصنف رحمه الله تعالى إن شاء الله موعدنا مع مجلس أذار طالب العلم بعد صلاة العشاء نبدأ في حوالي الساعة والربع إن شاء الله تعالى، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.